بوك تو دواتسة بوسم ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون. في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى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 ايمكنكم أي ان تكلفوا احدا يصلحها؟ ونمر ايا ما لا يوجد تليفون في الغرفة لا يوجد تليفون في الغرفه ونمر ايا ما لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد تلفزيون في الغرفه و номера няма لا يوجد بلكون شرفة للغرفة لا يوجد بلكون للغرفة و номера الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة номер الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. كانديشنير не المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Гэта هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. Гэта задорага السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. فيموجيте пропонавать штонібуць таннейшае. А ў ма хава архас? А ёсць недалёка адсюль малодёжная турбаза? Hal yujad bayt shabab bilqurb min huna? Hal yujad bayt shabab bilqurb min huna? تيوست недалеко هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا تيوست недалеко هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا